بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يوجه الذين كفروا او كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وينههم الامل 119. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 110. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا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 إِلَى مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شِعْبُ مُبِينٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا عَرَوَاتٍ وَأَنْبَتْنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ لَّوْزُونَ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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ هَلًّا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ له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 من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون من لا إبليم أَذَا يكون مع الساجدين السَّاجِدِينَ وَلَا يَبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 ك من المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أخويني لأزينن لهم في الأرض ولأخوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.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 وأنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 الكبر فبم تبشرون قالوا مشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يغنق من رحمة ربه إلا الضالين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 ولا يلتفت منكم أحداً من ضوء حيث تأمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابره هؤلاء مقطوع،, أن دابر هؤلاء مقطوع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 قال هؤلاء بناتين كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطلنا عليهم حجارة وأنطن عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب سبيل المقيمين إن في ذلك لآيات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 وكانون ينحطون من الجبال بيوت آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلق للسموات ول الأرض وما بينهما. الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 110. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخف جناح كريم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين 119. جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر 113. عن المشركين كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون